الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبتدئ الدرس في شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة أن هذه الفرقة تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق وليس ذلك إلا الكفر إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وهي آية نزلت عند المفسرين في أهل البدع ويوضحه من قرأ إن الذين فارقوا دينهم والمفارقة, والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه وقوله بارك الله جيد. هذه الآية فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي فارقوا وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقرأ الباقون بالتشديد فرقوا دينهم والمعنى متقارب المصنف أراد أن يستدل بهذه الآية مصنف رحمه الله أراد أن يستدل بهذه الآية وأن يذكر أن هناك من يستدل بهذه الآية على أن المفارق للدين هي الخروج عنه، وهذا واضح في الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. ومن العلماء أن ذكرناه في أهل البدع، علماء أن ذكر أنها في أهل البدع. وهي عامة. قام بأهل البدع من المشركين لأن المشركين فرقوا دينهم. المشركين كما سبق لما أعطوا أنفسهم حق التشريع في العقائد والأحكام فرقوا دينهم. واحد جعل الآلهة اثنين، واحد جعل الآلهة ثلاثة. واحد جعل الآلهة حجرا بعض الفرق, الفرق المشركين جعلت الآلهة بشرا منهم من جعل الآلهة شجرا لا شك أنهم فرقوا دينهم فالآية في هؤلاء لكن أيضا يدخل فيها أهل البدع من حيث المعنى لأنهم فرقوا دينهم في عقائد لم نزل الله بيام سلطان. وذكر المصنف هذه الآية وسيأتي طبعا له لها تفسير من خلال الأحاديث التي وردت في ذكر أحكام البدع وهذه المسألة منصوبة ومعروفة عند أهل العلم تحت مسألة حكم أهل البدع أهل البدع أو الطوائف التي نشأت في الإسلام تنقسم إلى قسمين الكلام هنا الآن في الفرق الإسلامية شاطبي هنا نصب هذه المسألة فرق الإسلامية مثل المعتزلة مثل الخوارج مثل بقية الفرق في فرق عند العلماء يقول فرق غير إسلامية أيضا الآية تشملهم يعني فرق مثلا لا يعتقدون مثلا الصلوات القديانية مثلا فرق مثلا مثل فرق دروز بعضهم أو كثير منهم أو الأصل فيهم أنهم لا يرون الصلوات أصلا ولا يرون الأركان الخمسة لا يرون الصلاة والحج والزكاة لا يصلون ولا يحجون ولا يصومون لكن ينتسبون الإسلام في فرق إسلامية وفي فرق غير إسلامية الكلام هنا عند الشاطبي في الفرق الإسلامية في المعتزل هل هؤلاء ما أحدثوهم من تغيير في مفهوم الدين ما ما أحدثوه من بدع كبار بدع عظيمة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان منها ما جاء بسبب نقص في العلم وجهل واستعجال كما سيأتي معنا في الأحاديث ومنها ما جاءت ببعض الفرق مثل المعتزلة من خارج الأمة الإسلامية من خارج الأمة الإسلامية هؤلاء أدخلوا أفكار بحيث أنهم غيروا في أساسية الدين فالمعتزنة مثلا أنكرت القدر المرجئة مثلا قالوا أن الإسلام هو النطق ولا يضر الشرك اللي هو الشرك الأكبر هذه تغيير في أسس الدين الخوارج اعتبروا كل ذنب ما سوى الشرك والكفر حتى من الكبائر اعتبروه شركا وكفرا هذا يفسد نظام الدين يفسد يضرب الشريعة بعضها البعض، يفسد نظام الدين بعض الفرق حولت الإسلام إلى خرافة عبادات خبور فهل هذه الانحرافات التي وقعوا فيها هل هذه الانحرافات تختلف من حيث الدرجة ولا الحكم فيها واحد هل يعني يعتبرون بها كفروا خرجوا من الدين بالكلية أو نقول منهم من خرج عن الدين بعض شرائعه؟ ومنهم من كفر به خرج عن كل شرائعه هل في تفصيل في الموضوع هذا أم لا هذه المسألة التي سيتكلم عنها المصنف وهي مسألة طبعا من مسائل الكبار لكن يكفي أن نعرف ما يعني ما رأي المصنف في هذا الموضوع وأيضا نشير إلى مذهب السلف في هذه المسألة إن شاء الله في آخر هذا الدرس وأيضا من الفوائد في هذا البحث نمر على آيات وأحاديث نفهم معناها نعرف كلام كلامها التفسير فيها هي نعم وقوله فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية وهي عند العلماء منزلة منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع وهذا كالنص إلى غير ذلك من الآيات كالنص لأنه تفسير من السلف في هذا ومنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو إمام في التفسير والسلف في كتب التفسير مثل الطبري مثل ابن كثير مثل الكتب اللي تفسر بالآثار تفسر أبي حاتم عموم كتب التفسير تذكر هذا تذكر كلام السلف أن هذه الآية في أهل البداية وأيضا الآية أشارت إلا أنهم كفروا بعد إيمان فهي لا تتكلم عن الكفار الأصليين قال الله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وهو كفر بعد إيمان فهي كلام في من كان مسلما ثم خرج عن شرائع الإسلام ثم من هذه الآية المنزلة عليهم بسبب ما أحدثوا من البدع قال هم هي في أهل البدع هي في أهل البدع وهذا كله مذكور في كتب التفسير عند هذه الآية ينعم مقررة بارك الله فيك. <تصفيق> وأما الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه، وفسره الحسن بما تقدم في قوله، ويصبح مؤمنا ويمس ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض هذا الكتاب كتاب تعليمي يعني لسبب ظلول أن هذه الآن الشاطبي يذكره على أنه أدل نهائية لأن فيه نقاش في نقاش حول الموضوع فتأمل هذا تابع الأدلة تابع الحديث مثل الآية التي قبل فأما الذين سودت وجوا كفرت بعد إيمانكم قالوا في أهل البدع هذا صحيح وقالوا من الكثير هي عامة في أهل البدع وفي غيرهم وهذا صحيح عليه الآية عامة والآية التي قبلها أيضا عامة إن الذين فرقوا دينهم الكفار ومشركين الأصليين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نعم كانوا شيعا لست منهم في شيء ليسوا مننا في شيء الآية عامة في المعنى والآية أيضا التي بعد هذا أيضا عامة في المعنى بالنسبة للحديث الذي استدل به استدل به على أن هؤلاء رجعوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في الدين فاقتتلوا وهذا التاريخ يشهد به الخوارج قاتلوا علي رضي الله والمعتزلة هياما المأمون لما أظهروا بدعتهم حاربوا المسلمين وإن لم تكن في في جيوش لكنهم يعني هددوهم بالقتل وأذوهم فرق أخرى أيضا وقع هذا له شواهد تاريخية كثيرة ورجعوا كفارا يضرب بعضهم رقابا يعني انطبق عليهم الحديث هذا من علامات النبوة من علامة النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العهدى على من لما ترى مثل هذه الحوادث ترى مثل الحرافات الآن اللي سبق ذكرناها مثلا عند المشركين والمذاهب التي تنشأ تفسد بها أمم مثلا الحرافات التي وقعت عند أهل البدع قتل بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعض. على من العهدى عليهم هم لأنهم انحرفوا عن الحق انحرفوا عن الحق ولا نكلف نفسا إلا وسعها الله عز وجل ما كلفهم إلا ما طاقهم كلفهم الحق أمرهم به وبيّنه لهم وأرسل لهم الرسل ظهرت شعائر السنة لكنهم ما نجحوا في هذا الابتلاء من المسائل الذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة سمّ الاجتهاد ابتلاءا الاجتهاد المصطلح المعروف الشريعة العالم يجتهد يبحث عن الحق طالب العلم يجتهد يبحث عن الحق يقول هذا حلال باجتهاد يقول هذا حرام باجتهاد يرجع إلى الأدلة هذا ابتلاء ابتلاء سماه اشياء ابتلاء وهو كذلك فهؤلاء ما نجحوا في الابتلاء صاروا يضربون النصوص بعضها ببعض ما نجحوا في الابتلاء وسيأتي من أوصابه مما يدل على أنهم يلعبون بالعلم في بعض مسائل في من حرفوا فيه، في من حرفوا فيه، تلعبون بالألفاظ، ويضربون العلم بعضه وبعض، ويكابرون، يتركون السنن الظاهرة، فالعهد عليهم، ولا يظلم ربك أحدا، فهذا من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حدد عن قوم يأتون بعده يغيرون الدين. ثم يختلفون ثم يقتتلون ثم يرجعون كفارا يضرب بعضهم رقبها. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري مفسر عند أهل السنة بأنهم يرجعون كفارا أن يرتكبون أسبابا من الظلم والبغي يهلكون بها أنفسهم والكفر هنا مفسر ليس هو الكفر الأكبر بدليل قول, النبي عليه الص... بدليل قول الله تعالى في هؤلاء أو في المؤمنين إذا اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فسماه الله عز وجل مؤمنين حتى مع قتالهم هذا الحديث مفسر يعني إذا رجع المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بعضهم رقاب بعض ننظر السبب انظر السبب فقد يكون قتال مثل قتال الصحابة ما يجب الكفر وقد يكون قتال كما القتال بين الخوارج وعلي رضي الله عنه قتال قاتل أهل البدع أيضاً لا يجب الكفر المقرج عن الملة إذا قلت من فين فسرت النص هذا؟ من فين قيدت الكفر الموجود فينا؟ تقول قيرت بالآية في سورة الحجرات سماهم مؤمنين مع قتالهم نعم وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج وكذلك حديث ويصبح مؤمنا ويمسي, ويمسي كافرا يعني تتقلب به الأهواء نسأل الله الثبات الله العافية تتقلب به الأهواء هنا وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه, فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر, ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القذح ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم فانظر إلى قوله من الفرث والدم فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء وفي روايتها أب... هذا الحديث ويصبح ومعنى ويمسي كافرا مثل الآية السابقة أخذ من أهل السنة أصل مهم وهي لأن الإنسان إذا قام بالتوحيد سلم من الشرك وسلم من النواقض يجتمع فيه خير وشر يجتمع فيه خير وشر خلاف المذهب الخوالي ويجتمع فيه طاعة ومعصية وكما تقوم به بعض شعب الإيمان تقوم به بعض شعب الكفر فإذا قامت ببعض شعب الكفر نظرنا إن كانت من الكفر الأكبر كان له حكم وإن كانت من الكفر الذي هو دون كفر كان له حكم هذه قاعدة مهمة عند السلام فإذا قال كيف تجتمع فيه قال أهل السنة تجتمع فيه الطاعة وتجتمع في المعصية تجتمع فيه الطاعة تجتمع فيه المعصية وكما تجتمع فيه تقع في شعب الإيمان وإذا وقعت في شعب من شعب الإيمان لا يسمى مؤمنا بها وحدها فكذلك إذا وقع في شعب من شعب الكفر لا يسمى كافرا بها وحدها لابد أن ينظر فيه فمثل هذا وقع فيهم شعاب من البدع من الانحرافات كما يقع في الإنسان كفر النعمة يمسي مؤمنا ويصبح كافرا تقلب في أمور لا شك نشانه خطير وعدوا هؤلاء في أهل الأهواء سبقت معكم النصوص كلها في النار إلا واحدة لكن يبقى لا بد من النظر. فينظرون في هذه الأعمال هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا وهذا هو بحث هذه المسألة التي معنا هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا لما يتم في مثل حديث الخوارج الحديث فيه دلالة وهو من الأمثلة النبوية لتصوير حال هؤلاء هل بقي شيء من الدين منهم أم لا فمن العلماء قال ورد في شأن الخوارج قال يخرج قوم من أمتي فنسبهم إلى الأمة فدل على أنهم منها وهو كذلك ومنهم من قال بما ذكر المصنف في الحديث قال فينظروا إلى نصله ينظروا إلى صافه السهم يخرج من رميها ما يبقى في أثر لا من دمها ولا من فرضها وشبه النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم من الدين مثل خروج السهم من الرمية ما يبقى فيه أثر فمنهم من أخذ من ذلك القول بتكفيرهم لكن هذا ضعيف هذا ضعيف لأن هذا تصوير لسوء حالهم سوء حالهم من كثر تخبطهم في الأهواء ما بقي منهم من مقاصد الدين شيء أين مقاصد الدين أين مقاصد الدين لا يدعون إلى علم لا يدعون إلى سنة لا يأخذون العلم عن عن الصحابة رضو الله عليهم يعتبرون أي مخالفة تصل إلى درجة الكفر ضربوا مقصد الشريعة بعضها ببعض لم تنتظم الشريعة في أيديهم ما بقي معهم شيء حقيقة بقي معهم أهواء تخبطون ذلك فالحديث يدل على هذا لكن لنأخذ دليل قوي إذا أردنا أن نأخذ دليل قوي أنهم كفروا بذلك لا لا بد من الرجوع للأدلة ننظر ماذا عندهم ولا عندهم شبه وأهواء وقعت لهم توصمهم بالبدعة لكن لا تؤدي بهم لا تعتبر قاطعا في تكفيرهم لوجود الاشتباه من ذلك أيضا تصوير النبي لحالهم وهذا ينبغي أن يستفيد الإنسان به في نفسه. قال دعه الرجل الذي جاء من الخوارج جاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فقال اعدل يا محمد تقول للنبي اعدل وهل أنت يشك في أنه يعدل إذا شككت في أنه عادل فتشك في أنه ليس برسول لأنه إنما يقسم المال بين يديك فإن لم يكن عادلا في قسمة المال بين يديك فكيف يكون عادلا؟ صادقاً في الوحي والطعن في الأنبياء بهذه الصورة واللمس ما يصلح ولا يجوز عظيماً من العظيم يقول وعدل يا محمد فالنبي لما رأاه ورأى تفكيره وعرف ماذا سينبني على مثل الأفكار المنحرفة هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه دعه, دعه فإن له أصحاباً وهم الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه فرصة للبيان والتحذير يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ولو رأيت الآن ما يصنع عباد القبور عندها تحقر عملك أنت الصلاة والعبادة والنذور والأمال الطائلة والبكاء والشديد. يمكن بعض الناس وين يبكي في السنة مرة هذا يبكي في مكانه حتى يتقطع كبيده لكن نسأل الله السلام والعكس على خرافة ولو رأيت ما يصنعه المشركون لذلك كثير من الناس الآن ينبغي فعلا أن يعاد إلى معرفة الدين الصحيح الحق فتحقر أعمالهم الله عز وجل قال وجوهن يوم إذا خاشعة عاملة ناصبة في بعض التفسير خاشعة من كثرة العبادة عاملة ناص من كثرة الأعمال أحد التفسيرين وهي والعياذ بالله ما أغنت عنهم شيئا تلك العبادات يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن هذه نقطة مهمة جدا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا ينزل إلى الأفئدة لا يصبح علما لا يصبح إيمانا لأن الإيمان يزيد وينقص فالعلم من الإيمان والفقه من الإيمان لا يصبح علما لا يصبح إيمانا لا يدخل أفئدتهم لا يتمكن في عقولهم هنا حده ولذلك التربية والبيان والدعوة ما هو مثل ما نتصور نحن أنها أمر سهل قول معلومات للناس ومضي لا بد أن تلاحظ المعلومات أين تصل هل تصل إلى إيمان هل وصلت إلى الأفئدة هل أصبحت سلوكيات منضبطة بالسنة هل أصبحت الدين صحيحا هل كونت عقول الناس وأفكارهم بالعلم الصحيح وبوصول العلم ولا مجرد تراقي لا يجاوز تراقيهم يعني أصوات أصوات من الطرائف يقول الواحد يسمع القرآن إنها ترمي بشرين كالقصر قال الله الله هو في مكان الله الله للكلمة. هذا لو فهم يقول هنا الله الله الله الله على أي على أي على الصوت لأن ذاك رد في الآية رد وحب بها صوته ويترنم بها فهذا يقول الله الله للصوت لكن لو فقه المعنى ما قال الله هو ما قال لحزن فاستعظم الأمر لأن فيها تهديد ووعيد شديد ففي ناس ما يتجاوز طراقي أصلا كيف تنظمه كيف تربيه كيف تحفظ سلوكيات؟ كيف يتوجه إلى مقاصد الشريعة؟ فهذا هو الصنف الذي وهو كثير في المسلمين. صنف معلومات ما تجاوزت تراقب لكن فكره ما هو منظم بأحكام الشريعة وسلوكياته ما هو منظم بأحكام الشريعة ويمكن يطعن في الشريعة أيضاً ويمكن يطعن في حملة الشريعة. لا تستغرب أو لا يطعن في الصحابة. يجيك ناس الآن ما عند من الإسلام من القراء إلا ما يبقى في تراقي لا ينزل إيمانا في قلبه ولا عقيدة صحيحة ولا سلوكيات ولا فكرة صحيحة في رأسه يعترض على الشريعة وعلى علمائها وعلى وهاولا قد صنعوا ذلك قد صنعوا ذلك تكلموا في الصحابة وطعنوا فيهم ليس معهم علم يردعهم شوفوا لاحظوا يحقر أحدكم صلاته ومع صلاته وصيامه ومع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني إنما القرآن عندهم بمنزلة الأصوات يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله النصل حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء ما في أثر ثم ينظر إلى رصافه الرصاف ما يلوى على موضع الفوق من النصر وعلى مدخل النصر من السهم ثم ينظر إلى نضيه النضي ما بين النصر والريش فلا يوجد فيه شيء وهو القدح كسر القاف ثم ينظر إلى قذذه قد ذا الريش الذي يراش به السهم فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم هذه من المثال النبوية تصوير واضح فيدل أنهم من تفعوا بالإسلام من تفعوا بمقاصد الشريعة ذلك أضروا أنفسهم وأهلكوا أنفسهم وأصبحوا ينقلبون على حملة الشريعة ينقلبون على حملة الشريعة طيب اقرأ بارك الله فيك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 إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة ولا يقول أن أحد هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات وأيضاً فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة فإن قيل أن يعني صيغ عموم الآيات تدل أن ينفارقوا الدين سواء الكلام في المشركين أو في أهل البدع والأحالي تدل بمعانيها على هذا المعنى يمرقون منه وفي الرواية الثانية لا يعدون هنا فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها فالجواب أن كلامنا في الأحكام الدنيا الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا وإنما أمر الآخرة لله لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحتمل ألا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة بارك الله فيك قوله الحكم بالكفر والإيمان رجع إلى حكم الآخرة أحكام الكفر والإيمان متعلقة بالدنيا والآخرة لأن الحكم حسب الظاهر إذا تحققت الشروط انتفت الموانع إذا الواحد يكذب بالدين يكذب بالآخرة يكذب بالغيب يسب الله ينكر حكم الشرع ينكر ما علم من الدين هذا الحكم فيه متعلق بالدنيا والآخر يعني نقول نقول في, في الدنيا أنه كافر ونقول في الآخرة إن مات على ذلك حكم حكم الكفر وخلت في النار فالحكم متعلق بالدنيا والآخر بالنسبة لقول المصنف هنا الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري يجرفها، فالجواب يقول إن هنا قال إن كلامنا في الأحكام الدنيوية، الأحكام الدنيوية لا بد لها من ضابط، والأحكام الأخرى لا بد لها من ضابط. الضابط في الأحكام الدنيوية أن يرتكب سببا من أسباب الكفر، البواح، وأن لا يكون عنده اشتباه في ذلك. يعني مثل ما ورد الآن ما يمكن تستثني مثل هؤلاء بعض الفرق إلا وجود الاشتباه يمكن في أمور ما فيها اشتباه يمكن معلوم من الدين بين المسلمين يمكن يمكن, يمكن مثلا الصلاة إلى القبلة يمكن مثلا حكم الزنا حكم الخمر يمكن وجوب التحكم للشريعة يقبل الأحكام الكفرية يتحاكم إلى غير الشرع، يرد أحكام الشرع، إبادة القبور، يعبد غير الله، الصحيح مذهل من المذاهب الكفرية، هذا الضابط واضح فيه، بينه العلماء تحقق أنت تحقق شروط انتفاء موانع، تحقق شروط انتفاء موانع، شروط المكلفين هلف، يعلم ما في موانع من الإكرار، موانع معترضة هذا كافٍ. كافر في حكام الدنيا وينضبط هذا ينضبط بدليل دليل أن الفقهاء وضعوا باب الردة باب الردة في جميع كتب الفقه من أول ما كتب الفقه الإسلامي إلى الآن ما في كتاب إلا فيه كتاب الردة الردة هي الكفر بعد الإيمان كفر بعد إيمان فارقوا الدين لكن فيه ضوابط لهذا الكتاب لهذا الباب باب الردة هذه يمكن ضبطه <تصفيق> ترتب عليها أحكام كثيرة جدا ذكرها الفقهاء في كتاب الرد. بالنسبة للآخر أيضا يمكن الضبط. أذا بلغته الحجة وهو معذب. لا تدخل الجنة إلا نفس المسلمة هذا ضابط. ما يدخل الكافر لا يدخل الجنة. ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا ظاهرا وباطنا عند الله. في الدنيا الحكم على الظاهر سواء بالإسلام أو الكفر قد تخطي الإنسان تعطيه الإسلام وهو ليس مسلم لكن الحكم على الظاهر منافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا الحكم الإسلام ظاهرا لكن بضوابط وإن كانوا كفار في الباطن لكن بضوابط أخذوا حكم الإسلام بالظاهر والكافر أيضا بالظاهر لكن العذاب الأخروي هذا كان يقصد المصنف في الكلام هذا العذاب الأخروي منضبط على الظاهر والباطن لأن الله يعلم الظاهر ويعلم الباطن كلها سواء عنده كلها سواء فلا يدخل الجنة إلى نفس موسلمة ولا يخلد في النار إلا كافر ظاهرا وباطنا عند الله ما هو عندنا قد يكون كافر في الظاهر لكن أنت اخطأت لقد يكون مسلم في الظاهر وأنت اخطيت هو كافر في الباطن لكن الحكم في الآخرة على الحقيقة حكم في الآخرة من حيث الخلود في الجنة لا يكون إلا لنفس مسلمة ومن حيث الخلود في النار لا يكون إلا لنفس كافرة على الحقيقة طيب سينتقل المصنف الآن إلى بيان الرأي الثاني القول الثاني ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل في قبل هذا الفصل فلا فائدة من الإعادة يعني فيما قبل هذا الفصل اللي سبق معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها في النار إلا واحدة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي الذي يقصد عفوا الذي يقصد ليس هذا هذا الحديث قد ينضم إلى الرأي الأول إن كلها في النار إلا واحد لكن يقصد المصنف مثل حديث من أمتي فنسبهم إلى الأمة وسيأتي ذكر أيضا الإشارة إلى ما سبق أن ذكره المصنف إينا. ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكونوا هم ممن فارق الإسلام لكن مقالته, مقالته كفر وتؤدي معنى الكفر الصريح ومنهم من لا يفارق بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح ويدل على ذلك يعني المقالات البدعية التي في الكتب بعضها مثل مقال مصنف خطيرة لكن ما لا تبلغ مبلغ الكفر الصريح وعلى ذلك الرأي الثاني المذكور عندما تجي الخوار يصلون يصومون ويتحاكمون إلى الشرع في كثير من أمورهم وكل ما حملهم غيره وجهل والمعتزنة مثلاً أنكروا القدر مقالة خبيثة فقالوا بخلق القرآن لكن تجدوا يصلون ويصومون ويردون على الزنادق ويردون على الكفار ويتكلمون على الإسلام فسروا القرآن والسنة فهذا هو الرأي الثاني المذكور هنا أن مقالتهم لم تبلغ الكفر الصريح وجود الاشتباه أيضا هذا ما يرجح الرأي الثاني نعم. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة إذ لا يشك في أن البدع يصح وأن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربه لتقربهم إلى الله زلفا ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك بدأ الشاطبي رحمه الله يترك الطريق الأول يدخل بطريق آخر يعني كأنه يرى أنه سهل هذه من المسائل الصعبة كثير من العلماء يقولون مثل البحر الخضم لكن عد لابد أن نمر عليها لأن ندرس الكتاب نحن بدأ يبحث عن طريق آخر لدراسة هذه المسألة وهي أن البدع أنواع منها ما هو شرك أكبر مثل بدع الشرك وبدع الكفار والمشركين فلو جاء بعض هذه الفرق ووقع في مثل ذلك يصير حكمه ويشهر مفارقة للدين مثل مفارقة المشركين يقول ومنها بدع دون ذلك ليست بكفر منها بدع ليست بكفر مثل إن القياس ليست بكفر فسيأتي نظم البدع في درجات منها ما هو كفر صريح ومنها ما ليس بكفر أصلا ومنها ما يحتمل ويأتي يعود ينظر في الفرق من هذا النحو وعلى هذا كأنه يريد يختار القول الثاني بأنهم لا يكفرون هو الشائع في مذهب السلف أنهم لا يكفرون لأن الحقيقة أن بدعهم ليست من جنس بدع حباد الأوثاء إذن الشاطبي لما قال هنا ومن البدع ما يكون صريحا كاتخاذ الأصنام أي صريح الكفر هذا ليس عندهم ليس موجود عندهم فبقي الذي عندهم إما ليس بكفر أصلا أو يتردد النظر فيه وهذا يرجح القول الثاني هذا يرجح القول الثاني إنه من الأمة وإنهم أتوا ببدع منها ما ليس بكفر ومنها ما يشتبه فيه ولم تبلغ بدعهم بدع المشركين الكفار وبهذا لا يكفرون ويبقون مبتدعه ضلال بسبب ما وقعوا فيه من الأهواء هنا قولوا هناك القول بالجهة الجهة عند السلف من الفاضل مجملة فليقول بالجهة يقال له ماذا تريد إذا قال أن الله ليس فوق العالم ما هو بصحيح قال تريد بذلك أن الله عز فوق العالم أو تريد بأن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن أراد الأول فهو حق فإن الله عز فوق العرش الله مستوي على عرش وإن أراده الثاني وهو أنه داخل في المخلوقات فهذا هو الباطل فهذا منهج عند السلف إذا جاء لفظ مجمل غير واضح يسألون عنه لابد من تفصيل يسألون ماذا تريد بهذا اللقط لماذا حتى لا يردون حقا أو يقبلون باطلا لا, لا بد من التفصيل هنا. ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلا في هذه الفرق فقال ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله كقول السبائية في علي رضي الله عنه إنه إله أو خلق الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم هذه طوائف أن نتحدث عنها هذه أشبه طوائف النصارى أن الله جزء إله أن الابن عيسى جزء الله وأنه هو أمه إليهين وأنه جزء آلهم أن الله ثالث ثلاثة هذا مثله وهذا الذي يدل على أن ما عند الغلاه في بعض الطوائف الغلامات العباد القبور كان السلف يسمونهم من الغلاة وكذلك غلاة الشيعة والدروز وغيرهم هذا ما عندهم ومن عند النصارى واضح البحث فيه ما يحتاج إلى, يحتاج إلى جدل هذه من طوايفهم جنائحية هذه من طوائف الشيعة من الشيعة والسبائية أيضا السبائية هم أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الذي غلا في علي رضي الله عنه وادعى أن علي كان نبيا ثم زعم أنه إله وقاله أنت أنت وزعم أن عليه لم يمت وأنه سيرجع إلى الأرض فيملأه عدلا كما مليه جورا هذه عقائدهم لا يمكن تنسب الإسلام بحال من الحال الميمد الخوارج الذي عندهم انحرافات بسبب نقص في العلم وبسبب عدم التفقه في الدين المعتزلة أيضا بعض أفكارهم من الداخل عندهم اشتباه وبعضها جاءتهم من الخارج أمة هذه لا يمكن تربطها بالإسلام بحال من الأحلام هذه صناعي نصرانية دخلت أدخلها هؤلاء على المسلمين قاصدين من وراء ذلك وجود إنصحت تعبير بلغة العصر جيوب داخلية في داخل أمة الإسلامية تحطمها متشاءت هذا خطر البدع والأفكار من الحال مثل هذه الأفكار لا تمت للإسلام بيصلها بأي حال من الحال هي أفكار النصارى أن علي جزء الله هذه أفكار النصاب والجنائحيين أيضا هم من هذه الفرق استحلوا المحارم قالوا بالتناسخ هذه كلها أفكار ليست لا تمت الإسلام بصلة بالحالمين يعني ما في اشتباه ما تقع عند المسلمين بسبب الخطأ أو بسبب الاشتباه في العلم أو بسبب العجلة هذه واضح أنها مصنوعة صناعة خارجية وادخلت وادخلت على الأمة عبد الله بن سبع ذا الشخصية رجل يهودي نقل أفكار النصرانية واليهود وقال ما في سبيل نضعف هذه الأمة اللي بدأت تنتشر في الفتوحات الإسلامية وتنشر الإسلام في العالم ما في سبيل إلا أن نأخذ هذه الأفكار وندخلها على بعض طوائفهم وقد صنعوا وهلك فيها قوم كثير نسأل الله السلام والعافية الشاطبي الآن بدأ يدخل من الطريقة التي ذكرته سابقاً وهو أن يقول ننظر إلى هذه الفرق ولذلك كان وسع البحث وسع البحث يدخل فيه الفرق غير الإسلامية واضح الآن وسع البحث أدخل فيه فرق ما يمكن العلماء يقول فرق من المسلمين لا يمكن يقول جزء الإله أن عليه جزء الإله وشيء. لا يمكن يقال أنه من المسلمين وسع البحث الآن في هذا الموضوع ووضع ضابط جديد الضابط هو إذا خرج إلى مثل هذه الأفكار العقائدية الكفرية وهو كافر باتفاق إيه. سواء كانت فرقة أو أفراد نعم. كقول الجنائحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية إن جبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها او استباحة الناس سبحان الله بعض الافكار اللي يصنعها هؤلاء يعني كيف يستطيعون يركبونها في عقول اتباعهم طيب ليش تدعي الاسلام انت مدام محمد ليس برسول مدام ان جبريل اخطأ فوضع الرسالة في غير موضعها فمحمد عليه الصلاة والسلام على مذهبكم الفاسد ليس هو الرسول والرسول هو علي لازم تغيرون في الشهادتين لازم تغيرهم في الأصل لكن العقل البشري قد يجمع بين تناقضات ما يمكن تجد لها تفسير إلا المكابرة أو البغي والظلم، مثل بعض طوائف النصارى كانوا هذا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يدرى الآن هل هم موجودين أم لا الله أعلم لكن كانوا موجودين يقولوا لا إله إلا الله الله واحد وينكرون هي تعيس ويقولون محمد رسول الله لكن ما نتبع النبي هذا كيف تفسر هذا هذا ممكن تفسروا عندهم تفسير لا تبرير يقولون هو رسول لكنه للعربي خاصة لاحظتم يقولون رسول لكنه للعربي خاصة فيجمعون بين اتبات الوحدانية وإثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن على الخصوصية للعرب فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على تفسير خاص عنده في أي شيء في محمد رسول الله يعني عنده إضافة وما يخبرك بيالك لو أخبرك يصير محمد لا إله إلا الله ومحمد رسول إلى العربي خاصة فتعرف إنه ينكر عموم الرسالة فيكون كافر لكنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما ذبي صحي يعني محمد رسول الله فإذا سألته قال العربي خاصة لكن أنا لا أدري هؤلاء ماذا يقولون كيف إذا كان علي هو الرسول فكيف يقولون محمد رسول الله لكن هو التلبيس على العامة التلبيس على العامة وإدخال هذه الأفكار المنحرفة طبعا هم ليش يحتاجوا لهذا هو أصلا يقول إن علي جزء من الله فلماذا أصلا تثبت له الرسالة أصلا ليش يعني كان هو جزء من الله فما حاجتك أن تقول له رسول رسول أدنى ولا لا رسول يحتاج إلى من يرسله إلى إله يرسله. طيب أنت تقول جزء من الله. فلماذا تعود مرة أخرى وتقول؟ لكن اللي يجي من الفكر الفاسد هذا إنه جزء من الله يجي. واللي متحرج من هذه يجيبونه من فين؟ يأتون به من فين؟ لأنه جبريل غلط وأن علي رسول. فاللي وافق على أنه الرسول يأتي من الفكر المنحرف هذا والذي وافق على أنه جزء من الإله يأتي من طريق آخر. فالشاطبي يقول المثل مثل هذه الاعتقادات الآن تنطبق عليها الآية إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نعم مثل هذا تنطبق عليها الآية تمام على الكفر الأكبر بدون بدون جدال أراد أن يدخل من المدخل الآخر وهو هذا طيب اقرأ بارك الله أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات وانكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم غلا يشير إلى غلا الصوفية إنكار المحرمات وإسقاط الواجبات هذا كفر أكبر. هنا. كأكثر الغلاات من الشيعة مما لا يختلف مما لا يختلف المسلمون في التكفير به وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعا غير كافر واستدل على ذلك بأمور كثيرة. لا حاجة إلى إرادها ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات سيأتي ذكر مذهب السلف في هذه المسألة ومذهبه واضح جدا لو أن الشاطب نقله لكان الأمر واضحا وسيأتي ذكره مختصرا لكن ما ذكره الشاطبي هنا أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال هذه قد تشبه بقاعدة ما ذكره أهل العلم بالكفر باللازم يعني إذا لزم من قوله الكفر إذا لزم من قوله هذا اللازم لا يلزمه إلا إذا التزم به هذا اللازم الذي يترتب على ما يقول إليه كلامه ولا وراجل الشاطب يقصد هذا أم لا لما يقول إليه كلامه إحنا ما نلزمه به إلا إذا التزم به يلتزم به أدى كلامه يؤدي الكفر نقول ترى هذا كلامك يؤدي الكفر في الأمور المشتبه ما هو في الأمور الواضحة الأمور الواضحة كلام فيها واضح لكن اللي فيها اشتباه نقول كلامك الذي يؤدي إلى الكفر إذا التزمه على نائل تزمه حتى لو يؤدي الكفر فهو كافر وإذا لم يلتزمه صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي لكن لا يفهم من كلام الشاطبي أنه لا يكون كافرا إلا إذا شهد على نفسه بالكفر بصحيح كلامك. هذا ليس بصحيح لأنه ليس أحد يشهد على نفسه بالكفر سمعتم أنتم في الدرس السابق الحبران الذي كلمهما النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم قالوا أسلمنا قال أسلم فإنكما لم تسلموا قالوا أسلمنا قبلك بعد يلتزم بالكفر على نفسه فقال يمنعكما من الإسلام أو يمنعكما أن تكونا مسلمين أنكم تدعون لله الولد فلا يفهم من كلام الشاطبي بيت أنه لا بد أن يلتزم الكفر على نفسه ما في أحد يلتزم الكفر على نفسه ما في أحد يلتزم الكفر على نفسه لكن يكفي أنه يرتكب من الكفر ما تدل الدلائل البينة على ذلك من الكفر المخرج وقال وين أنكرا وين أنكرا اليهود صحيح مذاهب أم لا يلتزم بأنه كافر. والنصارى والنصاري صحيهم ولا وليلتزمون بأنهم كفر فلا يفهم من كلام الشاطبي أنه لابد أن يلتزم الكفر على نفسه لا واللي يعبد القبور ما يلتزم بأن فعله كفر فمسألة اللازم وما يترتب على هذه المسائل في المشتبهات وإذا كان يلزم من كلامه ما لا يقصد إليه فنحن نقول له ترى يلزم من كلامك أمر خطير هل أنت ملتزم به أم لا؟ لك أنا ملتزم به تحمل مسؤوليته إذا قال لا ما ألتزم به أنت هنا كفى الله لم يمن القتال لكن في الأمور الواضحة البينة ما نحتاج هو يلتزم الكفر يشهد على نفسه بالكفر لا بل لا يشهد الناس على أنفسهم بالكفر إلا في الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين عند هناك ما عد فيه شيء يسرونه لكن في الدنيا أبو جهل يقف في معركة بدر يقول اللهم أقطعنا للرحمة يعني محمد وآتانا بما لم يعرف يعني محمد عليه الصلاة والسلام فأهل كل والحمد لله أن الله تقبل دعاه وحتى أبو جهل ملتزم على نفسه بالكفر يقول أنا على من الإبراهيم فأهلكه الله أهلك الله أبو أبو جهل وهو يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول محمد صابت ما في أحد ملتزم بأنه شرير شفت الآن في الغرب الآن في الإرهاب حولوا محور الشر صارهم محور الخير صار محور الشر الشرين ما هو بلازم يلتزم الكفر على نفسه ويلتزم الشر على نفسه ما هو بملتزم ويفسد أكبر الفساد في الأرض وإذا جاء عند صاحب الحق يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا قول فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ولو قال له موسى عليه السلام أنت كافر قال لا أنت لما قال له فرعون يقول لموسى يريد أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض فساده طيب ومن هو اللي بصحة الدين ويظهر في الخير ويعرف محور الشر وينه فرعون ما يلتزم هو هذا وفي الآية الأخرى ويشي يقول لا في الآية التي قبلها يقول لموسى وكنت من الكافرين ها؟ فعلت فعلت نعم فعلت فعلتك التي فعلتها وكنت من الكافرين بعد ذي الكفر على نفسه لكن ماذا بالسنة واضح وقع في الكفر الموجب ومتحقق شروطه المعروف في الكفر الأكبر يذكر الفقه في كتبهم في باب الردة هو ووضح. فهو من أهله بعد تحقق شروطه انتفاء الموانع حتى لو شهد على نفسه بأنه أصلح الصالحين وأبر البارين كذا كان القضية في هذا العصر رب تلاعب بها في هذه الفترة يراد التلاعب بها لتصحيح المذاهب اليهودي والنصارى والمرشدين والمنيين وكل أنواع الكفر في العالم يقول لك يا أخي ما ينضبط الموضوع ما ينضبط لأنه ناسا درسوه أو عملوا به ولم يضبطوه ما ينضبط حتى لو يقول لك في تطبيق الحدود يقول ما تنضبط بعضهم يقول لك يقول لك فيها شدة وفيها غلط وفيها كذا وأحكام فيها تعسف وأحكام فيها غلظة واعتراضات موجودة في العالم لكن كلاما ما يا الحدود تحفظ بها الأموال والدماء والأعراف اللي يجون في موضوع الآن التكفير يحاولون يشككون الناس فيه حتى يقفلون الباب كله إذا قفلوا الباب كله وش يطلع يطلع الكفار مسلمين صحيح الحبران وش قالوا رجولان من أحبار اليهود ماذا يقول؟ يقولوا أسلموا يقول أسلمنا وأسلمنا قبلك يعني أظن أننا جايب الدين الصحيح أسلمنا من قبلك وهم يعبدون الأوثان يعيشون على الخرافة ويشركون بالله فالتكفير عن دخل السنة واضح ومنهج قوي جدا وله ضوابط الشرعية ما يصلح التلاعب به ينبغي أن يضبط بالعلم يضبط بالعلم الصحيح هنا. أما ما صح منه فلا دليل على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق الخاصة وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد الظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه فلا دليل فيه على شيء مما أردنا هذا صحيح الآية هذه لا تدل على القول الأول يقول بالتكفير الحديث لأن النبي قال كلها في النار وكلها في النار وعيد وعيد مثل آيات وحديث الوعيد لعن الله شارب الخمر وبائعها وورد في الحديث لعن الله عاق والديه لكن هذا الوعيد لا ينفذ إلا بتحقه شرط قد يتوب قد يغثر الله له قد يتوب في الدنيا قد لا يتوب في الدنيا وتكون له حسنات ماحية معه التوحيد الذي وليس معه شرك أكبر، فيامح الله السيئات بالتوحيد أو يعذبه عذاب من تحت المشيئة، ولا ولا يكون معه الخلود في النار، فكذلك الحديث هنا كلها في النار وعيد، والوعيد ما يقتضي النفاذ وحده، نص الوعيد وحده ما يكفي إلا بضمائم أن يكون في الكفاف. الشركين قطعا بسبب الكفر الأكبر إن الله لا يغفرون يشرك به ويغفر ما دون ذلك الميليشي هذا ينفذ الوعيد هنا. إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباين في التخليد وعدمه هذا صحيح الوعيد واحد ما يكفي لا يتعلق بعصاة المؤمنين فلا يعذبون تحت المشيئة لأسبابه أو يعذبون فلا يخلدون والوعيد في الكفار ينفذ لأنه ارتكب الشرك الأكبر هنا المسألة. حاصل لا يكفي تكفي المسألة هذه حاصل مذهب السلف الله أعلم يمكن تراجعون رسالة في تحقيق الجزء الأخير من الكتاب لدكتور الصيني هذه الرسالة في جامعة أما القرى في كليت الدعوة حقق هذا الكتاب وذكر مذهب السلف ملخصا فقال يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق كالجهمية. هذه الكلام المتخصصين على إتحال التعريف بالجهمية والقدارية الآن يأخذ وقت طويل. أجل جهمية غلا غلات المعتزلة ينكرون صفات الله. يعني حتى لو قلت أن ماذا تعبدون ما في شيء كأنهم يعبدون عدما طبعا هذا من التلاعب بال بالإسلام. هذا من التلاعب بالإسلام. حتى لا يصبح عند الناس دين يعتصمون به إما تلعب بالعقيدة أو بالشريعة فقال هنا مثل القدرية والجهمية الذي نفو العلم والكتابه قالوا الله لا يعلم وقالوا ونفو القدر والكتابه هذا كفرهم جمهور الأئمة والسلف لكن لا يستلزم ذلك كفر جميع أفراد هذه الفرقة قد يكون واحد ما وصل إلى هذا الحد فيستثنى لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه وقد كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن أنه جهني وهو تكفير مطلق ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة اعتمادا على قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين يعني قال هذا كفر أكبر وقال على الجهنية كفار لكن ينظر في المعينين بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع لأن هذه مسائل فيها فيها اشتباه الأمر الثاني أن من الفرق فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم كالشيعة المفضلة اللي يفضلون علي على عثمان لكن ما عندهم عقائد عبادة القبور وأن علي جزء لإلهة وشيء من هذا ومرجأة الفقهاء واللي يقول الإسلام النطق وآثار هذه الفرق منتجرا انتشار من كثير في الواقع هذه الفرق اتفق السلف على عدم تكفيرهم لكن أهل بدعا الثالث أن هناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم كالخوارج والمعتزلة وهذا الذي إذا قرأت مسألة الشاطبي كأنه يريد أن يتكلم فيهم ثم بعد ذلك وسع البحث في غيرهم كالخوارج والمعتزلة وغيرهم وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق لكن الحكم على أفرادهم وهو المهم تجري عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين كنت تكفر واحد معين منهم إلا إذا كان الكفر صريحا ورد نصوص الكتاب والسنة ووقع في سبيلنا شباب الكفر المعلوم رابعا أن الفرق سواء قيل أن الفرق سواء كان سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيرا مطلقا أفراد وإما مؤمن ضال جاهلا بالسنة لابد من الحذر منهم حتى لو قلنا لا يكفر وهذا لا يكفر وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام وهذا يكفر والذي يدل على ذلك أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل بالإسلام ظاهرا وبث فيه البدع ليهدم الدين وهذا لا شك في كفري وردته بينما من اتبعه قد يكون مسلما جاهلا غرر به والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع <تصفيق> يقول لما يسبق لنا أن درسنا بعض كتب العقيدة والكتب التي ينصح العلماء بدراستها ولكننا عندما نجد أن هناك دروس فإننا سرعان ما نواضب عليها هل يكفي هذا في أن يخرج طلاب العلم في أن أم ماذا نفعل علما بأن الدروس لا تتأسس بحسب رغبات الطلاب بل برغبات المشايخ لا ممكن تكون برغبات الطلاب ورغبة المدرسين ما يمنع يعني الدرس اللي فوق مستواك وهذا الذي يثير إليه أتركن أحضر درسا مثلا في الفقه مثلا أو درسا في العقيدة في كتب مبتدئة مثلا وإذا حضرت بعض الدروس المتقدمة ما في إشكال يعني ألا يتفهموا فيه بركة الحمد لله ولا يفوتك اليوم تفهمه بعدين والحمد لله وكل الناس كذا الطلاب والعلماء كلهم على الحق يستعين بعضهم ببعض وحتى هذا ما هو في الدروس ترى حتى في الكتب الإنسان ما يثقف نفسه ويقرأ كتب الآن ولا لا ولا ما تقرأ لابد واحد جنبك الآن يقول لك استمع هذا الكتب من هناك من أول الباب إلى هنا لا تعد الكتاب هذا وهم فاضي لكل واحد يعلمك بالطريقة دي يمكن تلقى واحد يشير عليك ويقول لك يقرأ الكتاب هذا قبل الكتاب هذا وتستشير لكن أفرض أنا كنت أخذت الكتاب أكبر من مستوى وقرأت فيه. لو أنت حصلت 20% خسران أقره مرة ثانية تحصل 30% يمكن تقره بعد كم سنة تحصل 50% وهذا شأن العلم والعلماء وطلاب العلم كلهم شأن الناس كلهم لكن الأعم والأغلب أنك أنت ترتب نفسك ترتيب طيب إذا تريد تتخصص إذا تريد تتخصص ترتب نفسك إذا كنت ما تريد تتخصص تريد تثقف نفسك فاحضر هذه الدروس لأنه عادةً حتى دروس المساجد هي مثل دروس دروس العلمية مثلا في الجامعات أو الدروس أو الدراس الخاصة جدًا العلمية لا فيها أيضًا مسائل عامة يعني يبقى فيها توجيهات ويبقى فيها بسط بعض المسائل وتسهيلها هذا لا مانع من حضوري يعني الدروس العامة في المساجد الآن ما بتسير مثل مثلا دروس دروس المتقدمة مثلا في بعض الجامعات وفي بعض كذا يبقى فيها يعني أنها فيها نوع من يعني التسهيل ما أمكن يقول هل من المحكمات التنازل عن الزي الإسلامي المسائل المتفق عليها ظاهرة بينة هذه أيضا لا يجوز التنازل عنها والمسائل اللي فيها راجح ومرجح نبغى الإنسان يطلب فيها الدليل الصحيح نبغى يطلب فيها الإنسان الدليل الصحيح لكن الزي أيضا له ضوابط ضوابط شرعية محكمة منها عدم تشبه بالكافرين منها مثلا حفظ ستر المرأة منها أيضا أن يكون الرجل في لبسه مثل المرأة فيه في أصول وفي أشياء حتى للزي بعض الناس يقول لك الزي هذا أمر بسيط ممكن أن تصنع فيه ما شئت لا الزي له أحكام شرعية منظمة في داخل الشريعة لها ضوابط أيضا لابد من تعلمها والعمل بها والله أعلم أصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم